الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المجتمع ا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الله ل لله على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه رب وعلى أ م من ع ي ن درسنا ك ا ب د ا السالكين بين منازل إياك ر ج بين ن ب بحمد د وإياك وكنا وتوفيقه نستعين الله قد وقفنا عند م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة واليوم الدرس الثاني من دروس م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة وهذا الدرس يعتبر من الدروس اللطائف ل أ ن ه يتناول ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ت و ب ة فمثلا حكم التوبه أ ن ه ا و ا ج ب ة و أ ن ه ا و ا ج ب ة على الفور وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون يا ايها الذين آ م ن و ا توبوا الى الله توبه نصوحا فالتوبه واجبه على الفور فاذا ما عصى المسلم ربه ثم بدا له بعد ذلك ان يتوب تجب عليه توبتان التوبه الاولى التوبه من الذنب و ا ل ت و ب ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ت و ب ة من ت أ خ ي ر ا ل ت و ب ة ل أ ن في ذلك نوع من أ ن و ا ع ا ل غ ف ل ة و ا ل ج ر أ ة وهذا يحتاج إ ل ى ت و ب ة في حد ذاتها فمن أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة شمول ا ل ت و ب ة الذي يريد أ ن يتوب إ ل ى الله ينبغي أ ن يتوب إ ل ى الله من كل الذنوب و أ ن ل ا يدع ذ ن ب ا وهذا يرد في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله جله ودقه عمده و خ ط أ ه كثيره وقليله هذا اسمه شمول ا ل ت و ب ة كثير من الناس قد ي ع ص الله ولا يتوب ل أ ن ه لا يرى أ ن ه عصى الله ولذلك اللهم إ ن ي أ س ت غ ف ر ك اللهم اني استغفرك, أستغفرك لما لا أ ع ل م ه أ ن ت أ ح ي ا ن ا تستغفل من ذنب في أ ث ن ا ء حياتك ا ل ي و م ي ة ا ل ع ا د ي ة قد تقع في ذنوب وقد تجترح معاصي وقد ت خ ت ر ف اثام تحتاج إ ل ى أ ن تتوب من هذه ا ل ت و ب ة ت و ب ة الشمول ومن ذلك أ ي ض ا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أ خ ر ت وما أ ع ل ن ت وما أ س ر ر ت وما أ ن ت أ ع ل م به مني وكل ذلك عندي وما أ ن ت أ ع ل م به ج ن و مني فينبغي إلى تؤتي الى الله من ذنب أ ن تخصص ا ل ت و ب ة من الذنب ثم أ ن تعمم بعد ذلك عملت جرم معين تقول الله ا غ ف ر لي و أ س ت غ ف ر ك لما لا أ ع ل م ه واستغفرك لما لا شنو اعلمه الان ما بعرفه ولذلك يعني آ... اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك أ ن أ ش ر ك بك شيئا أ ع ل م ه و أ س ت غ ف ر ك لما لا أ ع ل م ه و أ س ت غ ف ر ك لما لا شنو اعلمه هذا اسمه آ... شمول ا ل ت و ب ة طيب الحكم الثاني من أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة هل ي ش ت ر ف في ا ل ت و ب ة من الذنب عدم م ع ا و ن ة الذنب ث ا ن ي ة يعني زور أ ج ر م وتاب إ ل ى الله ب إ خ ل ا ص و ب ك ر وقال الله اتوب ع ل ي وقام بعد ذلك خلاص شعر بعد ف ت ر ة قام رجع للذنب ش ل هل و ج و ع ه للذنب يؤثر على توبته ا ل أ و ل ى أ م لا يؤثر هل تعتبر ا ل ت و ب ة ا ل أ و ل ى التي تابها ل ا غ ي ة أ م أ ن ه ا ت و ب ة ث ا ب ت ة م س ت ق ر ة طيب يقول بعض الفقهاء أ ن عدم ا ل م ع ا و د ة عدم م ع ا و د ة الذنب شرط ص ح ة لا تصح ا ل ت و ب ة بدونه يعني زول عمل ذنب بعدين قال الله اغفر ليه وبعد فتره خ ل الموضوع ده تاني الشيدة ت و ر و ا ل م و و ض ع ا ن يجب ش ن ان يكون هناك ذ ب من جديد و ل ي ت ب ذنب باعتبار أنه لم عند كثير من يقولون يكتب له ا ل م ا ض ي ب ا ع ت ب ا ر أنه ل م يتب ع ن د كثير م ن ا ل ف ق ه ا ء ي ق و ل و ن يكتب ل هناك ذ ب ل اشياء اخرى لان هناك محوى ا ع ي ا ن ي س ر ق ا ل س ر ق ه ا ل أ و ل ى مفروض تكون ا ت ه ت ب ش ن و ب ب ا ل ت و ب ة ا ك ت ب و ن لها و ا ح د ة ج ر ي د ة حقه ج ر ي د ة قالوا ا ك ت ب و ا للاثنين طيب ده القول الاول القول, القول ده بيقول ش ن و ب د ل ه يقولون أ ن ا ل ت و ب ة تصح ويطلق عليها ت و ب ة بالاستمرار على ا ل ط ا ع ة ده واحد اثنين يقولون أ ن ه واجب مضيق ا ل ت و ب ة واجب شنو مضيق يعني و ق ت شنو ضيق عشان كذا الزول يقلع يقلع ث ا ن ي ما يرجع طيب القول الثاني و هو القول الراجح أ ن من تاب من ذنب وصدق في ا ل ت و ب ة ولكنه بعد ذلك غلب لشهوته وضعفه ورجع إ ل ى ذنب الذنب الذي عمله أ خ ي ر ا يكتب وحده ولا يكتب الذنب الذي تاب منه من ذات جنسه يعني سرق وتاب قال لي الله تبتر ورفع ايده و ت ا ن ان شاء الله ما اسرك أ خ ل ي ه شهرين بعد شهرين قام سرق يكتب له السرقه قبل شهرين لا ي ك ت ه ا ل س ر ق قبل شهرين لا يكتب له ا ل أ ن ه انتهت بالتوبه وردوا عليهم قالوا أ و ل ا ليس ا ل إ ق ل ا ع من الذنب والعصمه ليس ش ر ط في ا ل ت و ب ة هل يشترط في ا ل ت و ب ة أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن م ع ص و م إ ذ ن ما في إ ن س ا ن أن سوف تقبل له ش ن ق ت و ب ة لي اين المعصوم لا يشترط في ا ل ت و ب ة العصمه انما يشترط أ ن تكون عاقدا العسل ان لا تعد ف إ ذ ا غلبت وعدت أ ن ت إ ن س ا ن ضعيف ولكن لا يمحو الذنب ا ل أ و ل ولا تحاسب عليه وقالوا ل ا م لا تقولوا ا ل ت و ب ة واجب مضيق هم ما ضرب مثال قالوا زور صلى الظهر اربع ركعات ثلاث ة ركعات ص ح ي ح ة في ا ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة أ ف س د صلاته هل تقول عنده ثلاث ة ركعات صحيحات و ركعه و ا ح د ة ب ا ط ل ة ولا صلاته كله ا ب ا ط ل ة صلاته كله ا ب ا ط ل ة قالوا لهم لا تضربوا بهذا مثل اضربوا المثل بمن يصلي ولا يصوم شخص يصلي ولكنه لا يصوم هل صلاته م ق ب و ل ة ولا ما م ق ب و ل ة م ق ب و ل ة صلاته هل يلزم ويؤمر ب ا ل إ ع ا د ة صلاته م ق ب و ل ة ولكنه محاسب على شنوع على تقصيره في, في الصوم وكذلك ا ل ت و ب ة فالذي أ ر ج ح ه أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما تاب إ خ و ا ن ن ا ف ر ق بين الحالتين كما قالت مقيم هي حالتين دقيقات ركز م ع ي ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ترى سرق وقال يا الله تغفر لي بينه وبنفسه ق ا ل أ ص و ل ه الله غفور رحيم أ ن ا ت ا ن ي ب س ر ق و ت ا ن ي ب ق و ل لي اغفر لي د ا م ن محلو ما عنده ت و ب ة ن ه ا ي ة لا من ا ل أ و ل ولا من الاخر وفي ذ و ل عقد ا ل ن ي ة إ ن ه ما يصير الثاني نهائيا وفعلا ي ك ا د ر ت ه لكن ضعف وسرقه ث ا ن ي ة الفعل الثاني لا يستغرق الفعل ا ل أ و ل الذي تاب منه فري ولا ما فري ل أ ن ه في ناس يقول لك والله طيب مثلا احاديث في ص ح مسلم يقول أ ذ ن ب العبد ذنبا وقال اللهم اغفر لي قال الله علم عبدي أ ن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له وبعد ف ت ر ة عاد ل ل ذ ن ب وقال اللهم اغفر لي قال لملائكتي علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له فيعود ث ا ل ث ة للذنب ويقول اللهم رب اغفر لي يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له الصحابه قالوا إ ل ى متى يا رسول الله ازدد احد متين قال إ ن الله لا يمل حتى ت م ل ه إ ن الله لا يمل حتى ش ن و زوز سمع الكلام ده قالوا كذب قالوا ك أ ن ا أ ذ ن ب وطوال أ ت و ب أ ذ ن ب و أ ت و ب و ق ت م ا أ تا مقرر إ ن ه جنوب بزت تتركب بتاعت لعب واستهتار هذا زم أ ك ب ر من زم ا ل ج ر م ليه؟ ل أ ن ه فيه الاستهتار و ا ل س خ ر ي ة و ا ل إ ز د ر ا ء والجراء على الله لكن ز و ر عقد العقل ما ع ن د ن ي أ ص ل ا يزنب و س أ ل الله بهما د ا يزنب لكن ك ا م تاني جنوب وقع ولكن هذا ا ل ل هو ف يجب ان ذلك يكون هناك ل و ا ج ن ا و أ ت ويجب ب من و ان يكون هناك ا ي ر و ا ي فليفعل عبدي ة ما ا ش ء إني قد غ ف ر ت له ف ل ي ف ع ل ع ب د ي م ان شاء يكون هناك ا ي ج ط ا ل م ا هو ب ت و ب لا ولكن من كان دابه أ ن يخاف الله و أ ن يرجع الى الله بين الحين والحين خائفا وجلا هذا لا يخشى عليه هذا من أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة طيب في م س أ ل ة ع ج ي ب ة وهي أ ن صدق ا ل ت و ب ة يفيد في م س أ ل ة ا ل ت و ب ة ا ل ص ا د ق ة اتى حكيم بن حزام إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ا ر أ ي ت يا رسول الله عتاقه اعتقتها في الجاهليه زر كافر وانا كافر اعتقته وصدقه تصدقت بها وصله وصلتها ا ل ي أ اجر قال اذا اسلمت لك الاجر على ما فعلت وانت في الجاهليه ابن القيم يقول ل ه أ ن ه كان هنالك طع حسنه وكفر وحسنات في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا ارتفع الكفر التقت الحسنات مع بعضها البعض وكانت موصوله ببعضها بتكون الحسنات دي موصولة بشنو؟ بعض. وهذا يؤكد المعنى بتاع الذنب الحسنات موصولة دمانة؟ وهذا المعنى الشخص إذا عاود الذنب بعد التوبة له مجال يؤكد أنه بعد أ ن يتوب ا ل الله عز وجل ث ا ن ي ة ما لم يكن وضع هذا في شنو في قلبه استهتارا يكون صادق فعلا في ت و ب ة ه ما يكون من المستهترين طيب الحكم الثالث في احكام ا ل ت و ب ة هل تصح ا ل ت و ب ة مع ا ل إ ص ر ا ر على الذنب بمعنى هل تتبعض ط ب ع ا ل و ة هل ا ل ت و ب ة بمعنى زول بيعصي وشنو ل يالطب ا ل ه عليه وطوالي بيعصي وشنو ل يالطب ا ل ه عليه مش ا ل م ع ا و د ة مع ا ل إ ص ر ا ر قاعد يصر ي على الذنب وشنو و ت ا ئ ب منه هل تصح ا ل ت و ب ة مع ا ل إ ص ر ا ر على الذنب لا تصح ولكن ا ل أ م ر فيه تفصيل إ ذ ا فعل أ س م ع م ع ص ي ة وتاب منها مع ا ل إ ص ر ا ر على م ع ص ي ة ليست من جنسها صح ة ا ل ت و ب ة بمعنى شخص يشرب الخمر ويزني تاب من شرب الخمر ومصر ي على الزنا توبته في شرب الخمر م ق ب و ل ة توبته في شنو كلها معاصي ولكن المعاصي م ا ل ا ليست من شنو من جنسها إ ذ ا كانت من ج ن س ها ك م ن تاب من طاعه ا ل ب ن ج و ولم يتوب من طاعه ا ل خ م ر كمثل بنو ج خ م ر ة هند بنو ج بجسد ا ل خ م ر ة ده ت و ب ة ا ل ب ن ج و ز ا ت م ا م ق ب و ن ا ل أ ن من ج ن س ها كويس لكن ا ل خ م ر وزينه مختلفات فلو تاب من الزنا كان بزني وبيشرب الخمر ة قال ت ا ن ي ما بزني أ ن ا تبت إ ل ى الله في ز ن ا لكن بشرب الخمر ة ف ق و ل ه زوره و امشي زناك ما مقبولك خاندا تقول له ك د ه ما تقول له ك د ه يصبح شنو توبته من م ع ص ي ة مع ا ل إ ص ر ا ر على جنسها غير م ق ب و ل ة أ م تو... ا ا ل ت و ب ة من م ع ص ي ة مع ارتكاب م ع ص ي ة أ خ ر ى وليست ا إ ص ا ل ع ه ا و ل ي من جنسها فهذه ت و ب ة ما لك ت و ب ة م ق ب و ل ة وكذلك الربا الربا نوعان ربا الفضل ورب ا ل ن س ي ئ ة ربا ا ل ن س ي ئ ة أ ن تعطي ا ل إ ن س ا ن م ب ل غ من المال ويعيده لك مضاعفا ضرب ا ل ن س ي ئ ة ل أ ن ه معه أ ج ل وقد يكون ر ب ا ا ل ن س ي ئ ة في ا ل م ف ا ض ل ة في الفضل نفسه كيف ا ل ع م ل ة مائه ئ ة د و ل ر يستاوي كم؟ م ت وستين مئتين وستين المئتين وستين تعالش ي طيب يذكر ذي ن سوى دولار مفروض وستين دي بكرة نسيئة. بيت. من السعودية ألف ألف أدى المئة قال لك بكرة د ربا ا نسيئة ل دولار يدا بيد ع و د ي دربه ن س ي ئ ة ما في شك ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال يدا بيد وها ام بها دونما ن ظ ر ة ن ظ ر ة يعني أ ج ن ما فحش ل بكره ولا مع ساكن فدربه نسي اما ربا ل ف ض ل في ا ل أ ج ن ا س ا ل ر ب و ي ة شوال ج م ح ب ي ث ل ي ن شوال ج م ح أ ج ل منه في ا ل ر ث ب ة د ه اسمه ربا شنو ربا الفضل أ و الذهب لو و د ي ت ذهب عيار واحد ع ش ر ي ن وشدت ذهب عيار كم م ن ت ذ ا حصلت أ ي ن ق ص ة في ا ل م ق ا د ي ر ده ليه بفضل ميه الميه ش ا ت ع ر ف لكن إ خ و ا ن ن ا فعلا العيار في عيار أ ح س ن من شروط لكن كان بيته عشره جرام واحد ع ش ر ي ن اداه اثنا ش ر جرام ثمانيه عشر ر ي ب يديك عشره جرام ش ر و ث م ن ي ه عشر دبق ما قال يدا بيد قال, قال يدا بيد و م ث ل ا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 لا عنده توبه ولا ما عنده ت و ب ة فقد ا ل آ ل ة التي كان يعصي بها كويس تصح له ا ل ت و ب ة ف ت و ب ة القلب أ ع م ه لو بقلبه تاب يعني بمعنى ش ل و ك ن ا نشوف الكلام ذا كيف زوء شخص كان ب س ر ق دخل في حادث حركه كل عينه ا ق ط ع ت ويمشي ب ي بالعصايا ما خلى السرقه ة لشت و ل عذر القام قال خلاص اخوانا أ ن ا تبت و إ ل ى الله ده تاب الى الله عنده ت و ب ة ولما عنده ت و ب ة و إ ن عجز عن إ ت ي ا ن الذنب عنده ج ن و ع ن د توبه لا عنده ت و ب ة ل أ ن الشرع ة أ ن ز ل العاجز عن فعل الطاعات منزله من فعلها إ ن من خلفكم أ ق و ا م ب ا ل م د ي ن ة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم فجا ولا نزلتم واديا إ ل ا و ه م معكم في ا ل أ ج ر حبسهم العذر بشنو ب ن ي ة دبرت ب ن ي ة ف ت و ب ة القلب ع ا م ة مع أ ن ه تارك لها شنو عجزا لو قالت ل طيب مكتوب زرت و عنه دم م خ ط كيلعب للدم م خ ط و ع ا ت وقال لهم تبته له واحد قال لهم ا ك ت و ب ما اتوب س ر ق من باب يدسرك و... وقال اطفر بالخير هذا يعني شنو ما في ط ر ي ق ة لكن إ ذ ا بقلبه أ ر ا د ا ل ت و ب ة يتوب و إ ن كانت أ د و ا ت ه غير قادره على فعل شنو على فعل شنو على فعل ا ل ذ م طيب الحكم الخامس من أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة وهذا مهم جدا فيما يتعلق بالحقوق ا ل آ د م م ي ي ة ف ا يتعلق بشنو؟ بالحقوق ل بشنو؟ شنو؟ ا آ د م ي ة والحقوق ا ل آ د م ي ة نفسها حقان حق في جنايات ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ب د ا ن ا ل أ ب د ا ن يعني شنو ا ل أ م و ا ل يعني اثنان ياكل ح ق ك شنو اعطاك ي س ر ك ح ا ج ة منك ا ل أ ب د ا ن شنو ضربك قطع صباعك اداه كف ج ر ح كسلك دي شنو ا ل أ ب د ا ن وفي حقوق م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ع ر ا ب شتمك و ن ب ز ك وطلع فيك إ ش ا ع ا ت واغتابك طيب نشوف أ ق و ا ل الفقه في ا ل م س أ ل ة التحلل و يسمونه ا من ش ن و من الحقوق ا ل آ د م ي ة كيف يتحلل من الحقوق ا ل آ د م ي ة قول جمهور العلماء أ ب و ح ن ي ف ة ومالك والشافعي رحمهم الله أ ن التحلل ينبغي أ ن يكون من جميع الحقوق ا ل ب د ن ي ة و ا ل م ا ل ي ة و ا ل أ ع ر ا ض كيف زول شلت ح ق ه قبل كذا ترجعله ح ق ه شلت و ط ا ت ه ترجعله و ط ا ت ه كويس ض ر ب ت ه لا بد يعفى منك وكذلك ا غ ت ب ت ه لا بد يعفى منك إ ن ك ن ت ا غ ت ب ت ه ش ت م ت ه لا بد يعفى منك كويس حتى ا ل م س أ ل ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ع ر ا ض ح ق ا ل أ ع ر ا ض ط ع ط ي في ع ر ض ه تمشي ت ك ل م ه وهو يعفى يعف منك ده ك ل الجمهور م منه؟ ا كلام ا ل ح ن ا ب ل ة وعلى ر أ س ه م شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة وانتصر لذلك ابن القيم الحقوق ا ل م ا ل ي ة يتحلل منها أ م ا حقوق ا ل أ ع ر ا ض لا يتحلل منها ل أ ن ه ا م ف س د ة م ح ض ة تؤدي إ ل ى الغيظ والغضب و ا ل ح ن ق يعني زول انت بتختابه وما عرفك تقول له أ ن ا كنت بختابك أ ع ف ى مني قوم كفكفك يقولك أ ت ر ي د تختابني ت و أ ن ا ما عرفك انت تعب شنو تعب م ش ك ل ة تقول له والله يا أ خ ي أ ن ا كنت ط ع ن ط في عرضك والله يقولك ل أ ي و ه اهم انا اعفى منك تحلز يقولك ما اعفى منك طيب التفريق ده جا من وين تفريق شيخ انسان تيميه وحنا ا ل بلا جملهم قالوا إ ر ج ا ع الحقوق ا ل م ا ل ي ة م ف ر ح و ل ك ن إ ر ج ا ع الحقوق ا ل ر ض ي ة م غ ض ب فلن يستفيد ا ل م ت ح ل م ولا المتحلل منهم ماذا ف يستفيد تجدون والله ي س م ع ي ا انتقلت ا ل المليمترين حق م ي ت ل فردي بشكل ك بشكل ك بشيلا والله يا خ ي س م ع أ ن ا والله كنت في المحل ا ف ل ا ن ي ونبستك هل تنبسني ب ت ن ب و ن ي لا ت ن ب ر ف ي ن كما ا جب ق ب ب ك يمشي وتاني رزاقات م ا تكون حتى معك و ي س ة بيفسد بين علاقه الناس طيب الحلف في هذا كيف يتحلل يتحلل من هذا بي أن تذكره ف ي ك ل م ج ل س ذ ك ر ت ه ف ي ه ب س و ء بخير د و ن أن ي ع ل م ه ت ج ك ل م ع ن ا م س ي ه ل ا ن يجب ان يكون ت د ع و ا ل ل ه و أ ن ت س ت غ ف ر ل ه و ه ذ ج ب ان يكون لدينا م ع ؤ و ل ي ه لانه لدينا م س ل ي لانه و ن ل د ي ا مسؤوليه لانه ي ن لدينا م س ؤ ل ه ا ن ه يكون لدينا س ؤ و ل ي ه لانه ي ك و ل ي ن ا و ل ي ه ل ا ه يكون لدينا م س ل ي ه لانه يكون لدينا مسؤوليه لانه يكون لدينا م س ؤ ل ي ه لانه و ن لدينا م س ن و ب ي ه ا ن ه يكون ا ن ن ل س فالحقوق إ ر ج ع ا ا ل م ا ل ي ة مفرح أ م ا إ ر ج ا ع الحقوق في الاعراب ماله م ح ز ن ويؤدي إ ل ى الغضب وربما يؤدي إ ل ى المفاسد ولذلك هذا هو الحديث عن التحلل في هذه المسائل مع انه في م س أ ل ة م ه م ة وهي م س أ ل ة الحقوق الماليه ة التي لا ا يعلم ص ح ب التي ا ح ق ق و المالية ا ل لا يعلم شنو صاحبها يعني زول أ ك ل لحق ز و ر لما ي ن ت ا ب قرر ي ج عليه ما لما في ذاته يعمل شنو كويس كويس دقيقه ده واحد اثنين الزوء يعني شخص باع منك ا ل شيء و م ف ر و ض يجي ر ا ج ع ل ك انت لكنه ما لا ت ك ل ه لكن ه ما يراجعك و ه ز و ر من ح ل ة ه ث ا ن ي ة كان و انت كسته تالما ل م ي تفيه كويس تعمل شنو في ده طيب يتصدق بها ما هو المستند الفقهي فعلا الناس قاعدين يقولوا شنو طوال ب ي ف ت و ي يقول لك شنو يصدق بعضهم المستند الفقهي لانه يتصدق بها شنو المستند الفقهي في أ ن ه يتصدق بها أ و ل ا الاحكام ا ل ل ق ط ة قال عليه السلام يعرفها حولا فهي, فهي له فليستنفقها لنفسه وهي, وهي, وهي حل له أ و يتصدق بها عنه يتصدق بها ماهو؟ عنه. وفيها حديث ع ر و ة البارقي عروه بن الجعد البارقي صحابي ا ل رسول أ م ر ه يمشي يصرف تصرف معين لما م ا ل ا ل زول قام يصدق بها ف أ ق ر ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ذلك وابن مسعود اشترى من ا ل رجل ج ا ر ي ة ودخل س ا ق الجاريه ومش ي و ز ن له ويجيب له قلبه ن كم قلبه ن كذا ماشي وزين الدراهم دخل ج ر ا ج ع لك الاعرابي شخص العرابي زيدوا مشهد شاذ القروش وقال يصدر بها عن الفقراء قال اللهم هذا عن ا ل ا ع ر ا ب ف إ ن أ ت ى يوم ا ل ق ي ا م ة ولم يردها يا رب حسنات ضعها في حسناتي وخذ ل ه م ن حسناتي ما تريد قال له د ي ه يا الله عن ا ل ا ع ر ا ب ا ل ع ر ب كان يوم ا ل ق ي ا م ة قال ماذا ما يريد انا أ ما أقول ك ن ر اصدق ل بها قل لي ل خ ا سؤال ة القيامة تانية هاي هلأ الله له ولا الحسنات الصدقة قال يا الصدق خلا حاجة الحسنات حاجة حسنات طبعا القيامة يوم دي شيء خلي دي لي في ميزة وأي شيء يوم قروش قروش من من فالأمر بالحسنات في طيب بشنو كله مهم شخص تاب من الذنب ولكنه ما تاب من م ج ا ل س ة أ ه ل الذنب توبته ص ح ي ح ة لانه من الذب الذي هو من جنس ما يباشر يعني الزنا ذا زور قاعد معنا ل زاني ما يعتبر زاني إ ل ا يعني شنو الا يباشر بل لو باشر دون موضع معين لا يعتبر زاني لكن يعتبر عاص يعني لو لمس او قبل او كذا لا يعتبر شنو زاني يعتبر شنو عاص فلا يقال انه زاني لان الزنا ليتم هذا الاسم يحتاج الى شنو الى مباشر معين و ا ل خ م ر شنو و ا ل خ ب ر كذلك الناس بيكبوا وبيشرفوا وبعدك ذ لما تطلع في الراس بيقولوا شنو شع شع كويس ده كله مهتمه بس قاعد ع ا د ه الناس يحاسب على جرمه في الجلوس مجالسه العصاه ولكن لا يعتبر من العصاه ل أ ن ه لم يباشر المعصيه طيب ا ل ث ك م السادس من أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة من تاب من الذنب هل يرجع إ ل ى ما كان عليه من الدرجات والصالحات شخص مصلي ويعمل الصالحات و أ ذ ن ب ذنب وتاب من الذنب هل يرجع أ ح س ن مما كان وهل يرجع مثل ما كان طيب يقال في ا ل إ ج ا ب ة على هذا السؤال على حسب حال التائب على حسب حال شنو ا ل ت ا ئ ب حال التائب على ش ن و ق و ة ا ل ت و ب ة صدق الندم ق و ة الرجوع الى الله في حرصه في صدق توبته دا ء هو ا ل بحدد سلوك ا ل م س أ ل ة طيب فمنهم من التائبين من يكون كويس جدا زور كويس صالح يعمل ذ ن ب ويتوب من الذنب لا يستطيع ان يرجع على ما كان عليه من الصالحات صفاء القلب و ر ق ة الفؤاد وما كان عليه من الحال والخير لا يستطيع إ ذ ا هذا رجع شنو أ ق ل مما كان و آ خ ر رجع مثل ما كان وثالث رجع بذنبه احسن مما, شنو؟ أحسن مما كان طيب طريق قيم يقول يقول في ضرب على ذلك أو ضرب بذلك ده عنده هذا مثال مثال مثال المثال اسمع الكلام المثال يقول مسافر هذا مسافر على ذلك إن أو م ش ت ه ب جدا يمشي ب س ر ع ة كويس ومرات يخف يمشي ب ا ل ر ا ح ة على الارض لكنه ماشي في ا ل د ر ي ب و ا ل س ا ئ ج ه مالك و ا س ط ة وماشي وماشي التفت لقاله ظل جميل يا سلام بارد قال ناخذ ر ا ح ة نزل ظل سمح و ا ل ش ج ر و ا ر ف أ خ ذ ا ل ر ا ح ة نام ج ا ن ي ق ع د و ه ك ت ف ه ك ت ف ه عديل م س ك ه لك ك ت ف ه خلاص قال أ ن ا هنا سيقنع بالخلاف بعد شويه جاءو ابوه أ ب و ه هذا وقف في راسه حلاه وقال له ن ا أ ش ف ق بك الدرب ذا في محطه زي دي كثيره بتاعت م ج ي ل أ و ل عقد تجيل فيها عشان تصل في سفرك ذا مش تجين ل طوالي و أ ن ا ا د ا م ك ماشي قال ذا عنده ثلاث حالات ممكن المسكد مسكواه لدي يشوف ان ا ل ج م ا ع ة اخره ل صح ف أ ش ا ن يصلي يقوم يزيد في شنو في سرعته و م م ك ن يفتر يمشي بعدك على راحته ي ج ر ي في كرعيه وتالف ا ل ي ج ا ل ب ك م ح ل يجيل د ما عنده مانع وفي زول يمشي زي مشهد ا ل أ و ل ى ما ب ي ز ي د ولا شنو ولا نجس العدو ا ل كتفك ده الشيطان والمقيل ده محل المعاصي يا اخوان ز و ر البسكر ده بنتعش ولا بنتعش في لحظته ينتعش ا لا ينتعش تلقاه <ويضحك براسبة> يضحك فلا سبب يضحك ساكنا كويس الزوال لمن يزن في ل ح ظ ة الزنا ج ي ل لكن الشيطان كتفه يلقى لذه لكن بعدك ما بيرتح هكذا المعاصي فيها لذه الوالد جوابه فجده وحذره ذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام وراك قال لي كسر معاذ انت ماشي قدامك و ت ا ن ي ت م ش يجب ان ي ك ت ن ي ر في محل زيد ي ح ذ ر ت في ناس بعد ما يكونوا ر و وشدت ا ت ف ه م ي ي ت تأبوا ف و ا ع ي الفق معنا ش ت ن ي م ش ا قيروا ن ه الضل ويكونوا العرق الصيف ي ده م ش ي في ن ا ل مكانه ش ي معه شديد لما ويكونوا راح ل يا الله أخوة في ذلك بعد م ا ك ت ف و ه قال والله أ ن ا المسافه بكتفوني فيها دي عشان اعوضه لا يفهم شنو ب س ر ع ة وهذا حال التائبين بعد الذنب منهم من يعود أ ح س ن حاله و أ ق و ى سعيا و أ ج ل د س ي ر ة يتجلس في شنو في السير طيب مثال ثاني قال شخص جاي صلاه ا ل ج م ا ع ة دا المثال الثاني شخص جاي شنو؟ إ ل ى ص ل ا ة شنو ا ل ج م ا ع ة لقيه شخص اعترضه من لم يشتغل به أ د ر ك الصف ا ل أ و ل ط و ا ل جاء إ د ر ك ف واحد يقوم يعاركه و ا ل ب ع ا ر ك ه انه غلبك و إ م ا أ ن ت غ ل ب ت لكن أ خ ر ت وهذا حال التائبين وحال سيرهم إذا الله جل ج ل ا بعدما يتوب من شنو من الذنب طيب ذا الحكم ياتو ب الحكم ا ل س ا د س من أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة الحكم السابع أ ي ه م ا أ ح س ن حالا التائب بعد م ع ص ي ة أ م الذي لم يعص ي قط في زر ما عمل م ع ص ي ة ما بيعمل معاصي وفي زول العمل م ع ص ي ة وتاب أ ي ه م ا أ ح س ن حاله العمل ولا المعمل يا اخوان ا ل م س أ ل ة اسمها م س أ ل ة المفاضله دي م ف ا ض ل ة ص ع ب ة جدا ب ا ل م ن ا س ب ة ليه ل أ ن هذا عنده مرجحات وهذا عنده ل و ع ن د مرجحات طيب ن ب د أ بالذي لم يعصي الذي لم يعصي بعضهم قال هو ا ل أ ح س ن حاله والسبب في ذلك هو ا ل أ ك م ل ل أ ن ه هو ا ل أ ط و ع لله ا ل أ ط و ع لله هو ش ن و هو ا ل أ ك م ل عند الله عز وجل طيب ليه ل أ ن الطائع في زمن م ع ص ي ة العاصي كان طائعا لله فقد سبق العاصي بمراحل ة بمعنى في زول ا ل ا ت ن ي ن عمرهم عشرين س ن ة ويس ونتيم ماشي سوا وشباب ومستقيمين واحد فيهم ا ل ح ر ف اخذ لكم شهر ك د ه حفلات وسهر وكلام فارغ ومشى الجامعات وونس ا مع البنات فمشى قد ل و ن شهرين الشاب الثاني ذاك في ا ل شهرين ما فارق الجامع وما مشى عصا ما فاتوا بشهرين قول ذاك راجع تاني د ا ما فاتوا بشهرين في ا ل ميزان الحسنات ا ل م ك ت و ب ة ما فاتوا بشهرين قول د ا كتبوا له سيئاته و ا ل ت و ب ة محاله لكن د ه حسنات ن ا س ه في اخواننا هذا من ا ل م ف ا ض ل ة وهذا من ا ل م ف ا ض ل ة ا ل م ه م ة جدا طيب الطائع كاسب رابش اخوانا ن زور الطائع ده كاسب رابش يعني ما عنده شنو ما عنده م ض ي ع ة العاصي حال عصيانه كان في ل ح ظ ة عند الله ممقوطا صح ل ا ما صح قبل ما يتوب كاشنو ممقوط الطائع لم, يتغر... لم يتعرض لشنو لهذا المقت لم يتعرض لمقت الله طيب تانيا قالوا برضو من ا ل أ د ل ة التعاتل على انو الطائع أ ف ض ل قالوا شنو أ س م ع و ا كلام لاخواننا قالوا آه ا ل م ع ص ي ة كمثل شرب السم ا ل م ع ص ي ة زي شنو زي شرب شنو شرب السم وحال شارب السم السم ا ل م ع ص ي ة والتوبه العافيه زول العاصده زي كان شارب السم لما نتوب م ع ن ا شنو تعافى ولكن شارب السم لا يخلو من م غ ا م ر ة ومخاطره إ م ا أ ن يهلكه السم ك ل ي ة فيموت قلبه ولا ي ت و إ ل ى الله أ ب د ا فيعيش ح ي ا ة المستهتر المتجرع على معاصي الله المجاهد بالعصيان الذي لا يبالي وقد مات قلبه ومات ضميره ممكن يؤدي ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن او ثانيا أ ن يتعافى ولكن السم قد أ ض ع ف قوته يتعافى ولكن في قوته يكون تاب لكن ما عنده رغبه في الطاعات و إ م ا أ ن يرجع أ ق و ى مما كان وهذا نادر و ا ل أ غ ل ب كما قال ابن القيم في تعاطي المعاصي إ م ا أ ن تهلكه المعاصي عطبا وهلاكا ب ا ل ك ل ي ة و إ م ا أ ن تضعفه عن م ب ا ش ر ة الطاعات ولكنه قد تاب و أ ق ل ع دا برضو من أ د ل ة القائلين ب أ ن ا ل أ ف ض ل ياتون الطائع الذي يجنون الذي لم ي ع ص ي طيب、آه. ثم من أ د ل ت ه م ا ل ق و ي ة جدا أ د ل ه منه ا ل قالوا ا ل م ع ص ي ة لابد أ ن تترك أ ث ر ا سيئا اخوانا هذا حاصل كثير من الناس أ ن ا أ ح ك ي لكم ق ص ة قد تستغربوا جدا لها ا ل ق ص ة ط و ي ل ة اوردها ا ل إ م ا م الخوارزمي في كتابه المسمى مفيد العلوم ومبيد الهموم كتاب م ج ل د ضخم يقع في نحو س ب ع م ا ئ ة ص ف ح ة اسمه مفيد العلوم ب ف ي د ة يعني ومبيد الهموم كان قريته همك د ماله بروح ل أ ن ه ب ج ي ك مش بقولك ل الدواجن أ ح س ن بتجيب قروش ك ث ي ر ة انت تقول تواجد سعمي ش ن لا ا ل أ م ج ا د اللي عم تشغل ا شغل ت ق ي ل شوف لك ث ل ا ث ة أ م ج ا د ش غ ا ل ي في الخط واحد في الدروشاب واحد في خط الكلاح ل ل ف ة والثاني في, في خط الشعبيه ولا ا ل ث و ر ة ما بقولك كلام ذ لك؟ ا لكن ب ج ي ه حق كويس فبيحكي بقول شنو ب يقول إ ن ه من مخاطر الذنوب والمعاصي أ ن صاحب ا ل م ع ص ي ة يقلل في نفسه مستهولا ً ا ل م ع ص ي ة م س ت ه و مسهل لفعلها على قلبه ونفسه والله يا اخي ما في ح ا ج ة ب أ ن ه سوف يتوب بعد ذلك و ا ل خ ط و ر ة أ ن ا ل م ع ص ي ة قد تمنع ا ل ت و ب ة ا ل م ع ص ي ة تمنع شنو؟ التوبه ة ب ي بشنو ب أ ن يستحلي ا ل م ع ص ي ة بعد ذلك فتصير جزءا من طبعه يستلذ بها وهذا أ خ ط ر درجات العصيان ضرب مثال المثال ده قال ليك ا ل إ ن س ا ن المعاصي لما ن ك ل م عن ا ل م ع ص ي ل أ و ل م ر ة يتعامل مع ا ل م ع ص ي ة ب ر ه ب ة ولو ما ف ز ش شباب شرب خ م ر أ ص ل ا في حياته تقول له خ م ر يخاف جابوا له في ج ز ا ز ة يعايل كريم يعايل يخلي ك ي ن يقبل أ ش ر ب ما في حي ي خ ي جوكما و ا ح د ة بس النسل ا ا ل ي معه ما أ بتعمل لك الحبه دي, الناس دي الناس يا زوز كم بتاركه كله كبد ما ش و ف ا ل ن ا س في ا ل ج و ا ب ع ديال كلهم أ ي ا م البارات ذلك سكره اشرب اشرب اشرب و ش ر ب ه ا و ي م ج ح د خ ل في خ ش ب ه ي ب ل ع يالله ا يا يالله ا ي غ م د عينه يبلعه ده تانا بيجي ي ك وقال س براه ب ي لهم وين ان الزول ق ا لهم ماشي في مع مجموعة, من أصحابه. أحمد ماشي مع مجموعه من اصحابه في طين ماشي مع ح ي ر واحد كراع وغتسل ة رفع جلابيته وخشش الطين عديم المعصيه احمد ق لولا ا هكذا اول م ر ة ي ح ا ج ر ه ا فمن وقع فيها خاف زي ما يقول لك الذي ي د ب ل شنو, شنو؟ زور ك ا م أخواننا مع الناس ب ا ل ح ي ط ة كلهم ماشي ب ا ل ح ي ط ة واحد قام شنو ا ن ز ل ت ويتبلطين حتى يمشي مع ا ل ح ي ط ة د ا يمشي مع ا ل ح ي ط ة ا ث ا ن ي ه ي ع م ل شنو بواسطه والي وهكذا صاحب ا ل م ع ص ي ة هذه خ ط و ر ة ا ل م ع ص ي ة هذه خ ط و ر ة ا ل م ع ص ي ة نعم طيب هنا أ ر ج و أ ن تركزوا معي قاعده ت ر ب و ي ة م ه م ة جدا في العصيان وعدم العصيان طيب قلنا شخص اثنين واحد بيعصيك والثاني ش ن و ما ب ي ع ص ي الما كان بيعصي, بيعصي د مستبد في طاعته ال بيعصي د عصى وتاب ورجع إ ل ى الله قلنا أ ي ه م ا ش ن و أ ف ض ل حاله طيب لحد أ ح س ن ت ت ك ل م عن ياتوك المعاصي وقلنا أ ن أ ه م شيء ق ا ع د ة تربويه اسمها كامله ك و ي ركز في الجزئيلي انا ذ ل بس اطلع من الدرس ب ا ل ن ق ط ة دي ا ح ب و لك حسني الذي لم يعصي الذي في طاعه كاسب ورابح ل ي لان الزمن الذي كان يعصي فيه ا ل آ خ ر ربه هذا كان شنو طائعا الجنيد ي خ و ل ك ل م ة اشوف ا ل ك ل م ة دي كيف اسمع ا ل كلمه ة د وركز يا شريف لو أ ن صادقا عبد الله أ ل ف س ن ة في زول صادق ما زول كمان زور يعني ب يعبد العباده ا ل ع ا د ي ة ثم أ ع ر ض عن الله ل ح ظ ة و ا ح د ة كان ما فاته في هذه ا ل ل ح ظ ة أ ك ث ر من التي في ألف التي الف ت ي أ ل عام ل أ ن ه قد يفوتك شنو كده اياك أ ن تغفل م ا تقول انا ل ل ه أ ب ع ص ي و أ ت و ب حال العصيان ب ت ف و د ك شنو ل ح ظ ة ع ب ا د ة ا ل ل ح ظ ة دي قد يكون فيها من الربح والخير و ا ل م غ ف ر ة والنظر ب ع ي د الرضا ما لا يكون في شنو لو أ ن صادقا عبد الله أ ل ف س ن ة ثم أ ع ر ض عنه ل ح ظ ة كان ما فاته في ا ل ل ح ظ ة أ ك ث ر من التي في ا ل أ ل ف عام فاته أ ك ث ر من التي, التي كسبت في ش ن و ه في الالف عام ا ل ع ر ا اللي هو ا ل م ع ص ي ة يعني زول أ ع ر ض عن الله وقال كذا نمشي نشوف الحفلات دي شويه ونجي فارغ شوي وجاء في ا ل ف ت ر ة ا ل ف ا ر ق فيها دي لو كان قاعد في الجامع لعشرين س ن ة ا ل ف ت ر ة الفاته دي يكون فاته خير في الجامع ة أ ك ث ر من ا ل ع ب د ة في عشرين س ن ة ل أ ن ه قد يكون فيها ل ح ظ ة عين عين الله ونظر الله لعبده بشنو بالرضا قد تكون فاتتهم عرفتم طيب يعني ما فاتوا أ ك ث ر مما ناله مما ناله في الالف شنو س ن ة طيب دي ح ج ة منو ح ج ة ا ل خ ا ئ ل ي ن شنو ان الطائع شنو افضل نشوف ح ج ة الناس القالوا ح ج ة الناس القالوا العاصي أ ف ض ل أ ق ن ع منا كمان ا ل ح ج ة ا ل أ و ل ى ع ب و د ي ة ا ل ت و ب ة من أ ح ب ا ل ع ب و د ي ا ت إ ل ى الله والله يقول إ ن الله يحب التوابين ولا ت و ب ة إ ل ا معشن الى معذن طيب ت ا ن شنو ا ل ت و ب ة يفرح بها الله التوبه ة يفرح ب ا يفرح بها الله إ خ و ا ن ا شوف اركز ل ل م س أ ة دي و على شديد قال لك أ ح د الصالحين ابن الخيم اورد كارندا في المداري قال عبد الله ستين س ن ة ثم عصاه م ر ة ف ك أ ن ه دخل على قلبه أ ن ه طالما عبد وعرف ونزل ا ا س ت ق م و كونه ع ص ى إ ذ ا رجع إ ل ى الله لن يقبله الله فعصى ستين أ خ ر ى خلاص ماذا لما العمر بقي م ي ه وعشرين سنه هي معنى ا ل ط ر ي ق ة داخل ا ل م ع ص ي ة يعني مئه وعشرين سنه قول ازني إ ز ن ي كده ما في ط ر ي ق ة كويس قول دائر امشي يلعب ج م ا ر يلعب معنى والله الا مع ظ م ه يلعب ج م ا ر معنى أمه؟ هذا قال خلاص ج ن ع لكن قال لكن الله يقبلي ن قال ق الله ما يقبلي ن يتحكروا ع د خد تأييده جامع م ه ص ا ا ل ج جنبه م ا ق ا د ر ي م ش ي عليه ربنا ساب له ع ب ر ة وعظه لنرد إ ل ي ه أ م وشافع ي ش ك ل ه ا ل أ م شايل ا ل م ك ش ا ش ة وجاريه ولا شافع تقلبوا كتلك بكسر رقبتك قال جاري ا ل أ م عاينه ج ا ن ه وغضبانه قفلت الباب ودخلت الولد دا م ش ا ل ح ل د كلها ماعرفي م ش و ي ن جراجع لجال باب مقفول خافي خ ب ت الباب ل أ ن ه مازال في ذهنه و ع ي د و ا م ه بكسر رغبتك و بكتلك ق ا م ل ك ن ر ر ج ج ن ب الباب أ م و ا ل م س ك ي ن ة ق ا م ت ت ك و س و ح ك ا ل المغرب ت ق ا م ت ت ك و س و لما لغت ه راجع ج ن ب الباب مع فر بكت وشالته وقال ش ا التراب ل ت ونظفت ه منه و ل الصالح ت علمت لي ولدي لا ملجأ لك إلا إلي أنا أشفق عليك ولا تحملني يا أما أنا بعنادك على أن أعاقبك قام أنه أشفق أن على وقف على حيره قال رب ي عبدتك ستين وعصيتك ستين ولا م ل ج أ لي إ ل ا إ ل ي ك فاقبلني ويجوز أ ن يضرب بذلك مثلا لي ل أ ن ا ل ن ب ا ل ل س ل م ضرب ب ر ح م ة الله على عبيده بالام أ م ق في سبيل هوزان ا م ر أ ة تمسك بطفلها قال أ ت ظ ن و ن هذه ط ا ر ح ة بولدها في النار قالوا لا قالنا الله أ ر ح م و ا بعباده من هذه بولدها عرفتم ف د م ع لها ايها الاحبه معناها ا ل ت و ب ة فيها شنو فيها فرح الله عز وجل م ا ح ظ ت م طيب ا ل أ م ر الثالث في ا ل ت و ب ة الذل والانكسار والخضوع والتملق وهذا روح ا ل ع ب و د ي ة فالتائب لم ي أ ت ي من الطاعات طاعات ك ث ي ر ة كما ولكن أ ت ى بالطاعات م ع ن ا هو شنو ا ل إ ن س ا ن بعد ا ل م ع ص ي ة يحصل له لما ن ت و ب يحصل له شنو نوع من أ ن و ا ع شنو الانكسار والخوف الشديد وهكذا السلف عندهم م ق و ل ة اسمع ا ل م ق و ل ة دي م ق و ل ة من القواعد ا ل ت ر ب و ي ة ا ل م ه م ة قال من تاه عن الطريق فلينظر إ ل ى معصيته ف إ ن ه سيرجع إ ل ى الطريق يعني توزر دربك يحصي شيء من أنواع يذكر معاصيك منها. هذا سوف يرجعك شنو؟ يرجعك أنواع لأنه من الزوغان وإنك منها قدر تدور دربك توزر اذكر ما تبت سوف شنو هذا إ ل ى الله سبحانه وتعالى من تاه عن الطريق ورجع إ ل ى ذنبه وجد الطريق من تاه عن شنو عن الطريق ورجع إ ل ى شنو إلى ذنبه لوم نفسك لولا فاركك ي ق ولسمع ا هوي انت بين فاذا كل ه الله سامحك أ و عقل م ش ت ع م ق هوي تكلم سكري ولازل هوي تكلم سكري د طوال انتم سكري د طيب ف د ا م ع ن ا شنو معناه م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة بعد ا ل م ع ص ي ة تحدث شنو انكسار في, شنو؟ في القلب طيب قال شنو هنا في حديث عظيم ي خ و ا ن الحديث ذا ابن القيم ت أ م ل ف و ت أ م ل عجيب الحديث حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث القدسي يقول الله عز وجل لعبده يوم ا ل ق ي ا م ة استطعمتك فلم تطعمني يقول كيف أ ط ع م ك و أ ن ت رب العالمين قال استطعمك لاحظ شوف ا ل أ ل ف ا ظ نفسها د ق ي ق ة استطعمك عبدي فلان أ م ا و إ ن ك لو أ ط ع م ت ه لوجدت و ذلك اشنو عندي, عندي عبدي استسقيتك فلم تسقني يقول كيف أ س ق ي ك و أ ن ت رب العالمين يقول استسقاك عبدي فلان و انك لو سقيته ما شنو؟ لوجدت ذلك عندي عبدي استكسوتك فلم تكسني يقول كيف أ ك س و ك و أ ن ت رب العالمين يقول استكساك عبدي شنو فلانا أ م ا و إ ن ك لو كسوته لوجدت ذلك شنو قال م ر ط فلم تعدني م ر ط فلم شنو تعدني قال كيف تمرض و أ ن ت رب العالمين قال مريض عبدي فلان أ م ا و إ ن ك لو عدته لوجدتني عنده المريض فقط اختلف عنهم ف ي ل ف ظ ش ن و لوجدتني عنده و د ا خ لوجدت ل ذلك ش ن و عندي كيف يكون الله عند المريض المريض أ ك ث ر الناس قلبا لما نزل به من البلاء فلذلك هو أ ح ر ص الناس على ش ن و على انكسار القلب والله موجود مع المنكسر القلب والتائب أ ك ث ر الناس انكسار القلب زركان ب ي ع م لما جنوب ع ص يجي يطول حيعمل شنو حيبكي تلقاه ماشي ا ل جامع خاششي شله تديك ف ا ر ق ة ل أ ن ه خ ا ط في راسه شنو المعاصي قدر ما ي ت ذ ك ر ن في ا ل ص ل ا ة ماله ي خ ش ى يبكي ي ت أ ل م ينكسر قلبه هذا الانكسار فالله مع من مع التائب أسكد المظلوم دعاءه مستجاب ل أ ن ه ماله منكسر والمسافر دعاه مستجاب ليه منكسر و المريض دعاه مستجاب ليه ل أ ن ه منكسر فيحصل للتائب ك س ر ة قلب و ذل ما لا يحصل للطائر وبهذا فاقه شنو ا ل ع ا ص شنو الطائب طيب بعد ذلك من المفاضله ا ل ت و ب ة مع ا ل م ع ص ي ة فيها فضل فضلها شنو انها تظهر كرم الله وفضله تظهر كرم الله وشنو؟ وفضله فبعصيان العاصي ن وتوبته سمي كريما و عفوا و غفورا و رحيما و توابا و غفارا و ودودا و برا و هكذا كويس و لذلك قال سبحانه و تعالى لادم عليه السلام قال له يا ادم اسمع كامل كيف قال له يا ادم إ ن م ا ابتليتك ب ا ل م ع ص ي ة لتدعوني ف أ غ ف ر لك ويظهر جودي وفضلي عليك فهذا أ ي ض ا فيه ش ن و فيه ظهور جود الله وفضله والسلف يقولون مقوله م ه م ة يقولون ح س ن ة تدخل النار و س ي ئ ة تدخل ا ل ج ن ة في ح س ن ة م دخل ش ن و النار و س ي ئ ة دخل ش ن و قالوا كيف قال الرجل فعل ا ل ح س ن ة فوقف عندها قال تكفيني فلم يزدها فزالته إ ش ر ا و ب ط ر ا وغرورا وتكبرا وتعاليا فدخل النار وسيئه دخلت ا ل ج ن ة فعلها م ر ة وما زالت السيئه امام عينيه تقلقه وتزعجه وتؤنب ضميره وكلما تذكرها احترق جوفه احترق جوفه و ت أ ل م فؤاده فزاد ط ا ع ة لله فكانت ا ل س ي ئ ة دافعا لمزيد من الحسنات ف ا ل س ي ئ ة أ د خ ل ت ه ا ل ج ن ة و ذاك الحسن أ د خ ل ت ه النار رجل في بني إ س ر ا ئ ي ل يجي الجزر العاصم حديث يصح مسلم يقول يا فلان أ ق ص ر حرام ما تعصي الله و يمشي ثان يجي ا ل ق و ر العاصم يا فلان اقصر في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ز ي ج قال والله لا يغفر الله لك صلى الله عليه وسلم قال الله روحي فلما أ ق ب ل ه عليه قال ما الذي ي ت أ ل ى عليه احرف عليه انه اشدك أ ن ي قد غفرت لذلك و أ د خ ل ت ا ل ج ن ة و أ د خ ل ت ا ل ج ن ة و أ ح ب ط ت عملك و أ د خ ل ت النار تحرفت ق والله ل ي غ ف ر ل ي شفتك و ي ف طيب ثم من مفاضلاتي التائب من ا ل م ع ص ي ة أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتبديل في قولين القول ا ل أ و ل قول ابن عباس يبدل سيئات ه م ح س ن ا ت في فعال وخصال في فعال وشنو؟ خصال بمعنى يبدل كفرهم إ ي م ا ن ا بعدما كان كافرا يبدل شنو مؤمن ويكفر زناهم ع ف ة و إ ح ص ا ن ا وكس على ذلك ويبدل خيانتهم شنو أ م ا ن ة و ق و ل ا ل ت ا ب ع ي ن كسعيد بن المسيب وقتاده اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنه أ ي في ا ل م و ا ز ن ة بين ا ل ح س ن ة و ا ل س ي ئ ة في الصحائف يا اخوانا ن ا ل آ ي ة ع ج ي ب ة عجيبه كيف ما قال أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنه قال ابائك بن ا ل و ز ي يا اسم شنو حسنات فقد تكون م ك ا ن ا ل س ي ئ ل واحده حسنات زر عمل سيئه و ا ح د ة أ ت ا ب منها يمحو عليه ومحلها ق ص ا د ة يكتب في ميزان الحسنات م ي ة حسنات على حسب ق و ة شنو ق و ة التائب في عمل القلب هل هو فعلا مخلص لله هل هو فعلا تائب ت و ب ة نعم ن ص و ح ة ت و ب ة ص ا د ق ة وقس على شنو وقس على ذلك طيب هكذا انتهينا من ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بالتوبه اسال الله تعالى ان يتقبل وبارك الله فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته